بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المحمود بجميع المحامد تعظيماً وثناءً المتصد بصفات الكمال عزةً وكبرياءً المستحق للحمد والثناء يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء نحمده سبحانه ونشكره أفاض علينا من جزيل آلائه أمناً وإيماناً وأسبق علينا من كريم ألطافه مناً وإحساناً وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه للعالمين رحمةً وأمانًا وأنار به طريق سنةً وقرآنًا وهدًى وفرقانًا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون الأبرار وصلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم ما تعاقب الليل والنهار ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعًا من صالح أمته وان يحصرنا يوم القيامة في زمرته أما بعد أيها الإخوة الكرامة إن الله جل وعلا لما خلق الخلق أوجب عليهم حقا أعظم هو حق عبادته وحده لا شريك له ثم جعل الله تعالى لكل واحد من العباد حقا على الاخر فجعل للابي حقا على ولده وجعل للولد حقا على ابيه وجعل للزوج حقا على زوجته وجعل لها حقا عليه وجعل للجار حقا على جاره وجعل بين الاخوان حقوقا وبين الولاه ومن تحتهم حقوقا واوجب هذه الحقوق بعد حق الله جل وعلا هو الحق الذي بينه الله سبحانه وتعالى بقوله وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ وبالوالدين إِحْسَانًا ولما ذكر الله تعالى بني إسرائيل ذكر جل جلاله أمره لهم ببرهم بالوالدين فقال سبحانه وتعالى وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلِ أخذ ميثاقهم على ماذا اسمع إلى الأمرين المتتابعين لا تعبدون إلا الله ثم قال وبالوالدين إِحْسَانًا وَلِجَلَالَةِ قدر بر الْوَالِدَيْنِ يسوق الله تعالى في كتابه قصصا لأنواع من الأنبياء ويذكر معهم والديهم اسمع إلى ما حكاه الله تعالى عن يحيى قال جل وعلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبررا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وقال الله تعالى عن عيسى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيا ولما ذكر الله تعالى سليمان قال سبحانه وتعالى فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وفي آخر شورة نوح ذكر الله تعالى ذلك الدعاء الخاشع من نوح عليه السلام فبماذا دعا قال ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وإن تعجب فاعجب من قصة إبراهيم عليه السلام إبراهيم ذاك النبي الذي وحد العلام وحطم الأصنام وبنى البيت الحرام يتكلم مع أبيه تدري من هو أبو إبراهيم أبو إبراهيم لن يكن كافرا عادية لا كان يصنع الأصنام ويعبد الأصنام ويبيع الأصنام ويدعو الناس إلى عبادة الأصنام ويأكل المال الحرام من جراء بيعه للأصنام يعني ليس كفرا واحدا ولا كفرين بل أنواع من الكفر قد تراكم بعضها على بعض وابنه إبراهيم عليه السلام ليس نبيا من عمة الأنبياء بل هو من أفاضلهم وهو أب الأنبياء وهو خليل الرحمن ومع ذلك استمع كيف كان يتعامل إبراهيم مع ذلك الأب قال الله جل وعلا وذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا يا إيش يا كافر هذا الوصف الصحيح له يا زلديق يا فاجر هذه أوصاف كلها تنطبق عليه ناداه بأرق العبارات لأنه يعلم صحيحا أتعامل مع إنسان ضال مضل لكن يبقى أن هذا هو أبي له حق الأبوة عليه إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك ثم قال في الآية التي بعدها يا أبتي لا تعبد الشيطان ثم قال بعدها يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن هذا اللطف والأدب والسلوك الحسن والعبارات اللينة من إبراهيم عليه السلام مع أبيه كيف قابلها أبوه هل قال له والله أشكرك يا ابني على هذا الكلام الحسن ومثلك أهل لهذه العبارات لكن يا ابني يعني أنت تبقى في عبادتك وأنا أبقى في عبادتي وخلاص ونعيش أحباب مع بعض في بيت واحد أنت ابني وأنا أبوك أشكرك على هذا الاسلوب الحسن الذي حاولت أن تعرض به دينك علي لا لا إبراهيم يقول له يا أبتي يا أبتي قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي إذا ما تنتهي عن دينك الذي أنت عليه وتعودي لعبادة الأسلام التي نعبدها لأرجمنك ثم ضرده من البيت أطلع برا وهجرني مليا بماذا رد إبراهيم هل قال أصلا انا الغلطان اللي أكلمك بأسلوب حسن أنت ما يمتع معك إلا الشدة أنا لو من البداية صرخت في وجهك كانت أدبت معي لا هذا يقول له وهجرني مليا أطلع من البيت ما أريد أن أراك ويقول إبراهيم سلام عليك لأنه يدري أنه يتعامل مع أبي ريح هذا الرجل أخطأ عليه ورفع صوته عليه وأراد أن يردني إلى الكفر الذي هو عليه وأراد أن يضلني وهو ضال في نفسه لكن يبقى أنني أتعامل مع شخص هو أبي له حق الأبوة وإن كان كافرا زنديقا فاجرا وبالوالدين إحسانا كان الصحابة ومن بعدهم لهم مع الوالدين أعاجي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان شديد البر بأبيه كان مجلا لامره معظما لقدره فلا تزال تسمع عبدالله بن عمر في كل مرة يذكر أباه ويعرف له حقه بل لم ينقطع هذا البر والإحسان حتى بعد موت عمر رضي الله عنه تجد عبد الله بن عمر تارة يروي عن أبيه وتارة يترحم عليه أقبل إليه مرة نفر من أهل العراق فشكوا إليه ظهور قوم من أهل البداع ينكرون القضاء والقدر فتغير عبدالله بن عمر ثم تذكر أباه فقال حدثني أبي أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد إلى آخر الحديث وفي موقف آخر يقول عبد الله بن عمر حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم وفي موقف ثالث يقول ابن عمر حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة بل يبلغ البر من عبد الله بن عمر درجة تجعله يحسن ليس إلى أبيه فقط ولا إلى أصدقاء أبيه بل يحسن إلى كل من له علاقة ولو من بعيد بأبيه أو بأصدقاء أبيه عند مسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج مرة مرة من مكة مسافراء وقد ركب ناقة ومعه حمار قد جعل عليه بعض متاعه وكان إذا تعب من الراحلة نزل وركب على الحمار يتروح عليه بينما هو يسير لقيه أعرابي في الصحراء ذاك الأعرابي رأى عبد الله بن عمر فرآه رجلا له هيئة حسنة ومعه أصحاب تعرف أنه رجل تاجر أقبل هذا الأعرابي وسلم على عبد الله بن عمر والأعرابي ما يدري من هذا الرجل فقال لعلك أن تحسن إلي بشيء أحسن إليه عبد الله بن عمر أعطاه درهمين أو ثلاثة ثم قال عبد الله بن عمر للأعرابي يا أعرابي ما تصنع هنا؟ قال أرعى هؤلاء الغنم فقال ابن عمر ما اسمك؟ قال أنا فلان قال ابن من؟ قال ابن فلان قال أنت ابن فلان ابن فلان؟ قال نعم قال أبوك هو الذي كان يأتي إلى المدينة ويجلس مع امير المؤمنين قبل أن يموت؟ يعني عمر بن الخطاب قال نعم أبي كان صديقا لعمر بن الخطاب قال عبد الله بن عمر حيهلا ومرحبا ثم نزل من على ناقته واعتلق الاعرابية ثم خلع عمامته التي على رأسه واعطاه الاعرابي هدية قال خذها شد بها رأسك ثم نزع ابن عمر رداهن كان عليه واعطاه الاعرابي هدية ثم التفت الى اصحابه قال انزلوا المتاع من على الحمار فانزلوا المتاع قال خذ الحمار هدية ثم التفت الى مال معه قال خذه هدية تعجب اصحابه قالوا يا ابا عبد الرحمن هؤلاء الأعراب يرضون باليسير يعني هذا لو أعطيته عشرة دراهم قبل يدك ورأسك وراء أنك قد أحسنت إليه حسانا كبيرا قال لا إن لهذا الأعرابي حقا قال عجبا وما حق الأعرابي عليك وأنت لم تعرفه ولم يعرفك قال إن والد هذا الأعرابي كان صديقا لأبي عمر فأنا أحسن إليه لأجل صداقة أبيه بأبيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي لم يكن عبد الله بن عمر متفرداً بهذا البر والإحسان لا بل كان الجموع الصحابة تنافسه فيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نادته أمه يوماً قالت يا أبا هريرة فقال لبيكي ثم شعر أبو هريرة أن صوته أرفع من صوت أمه قليلا فجلس يستغفر أستغفر الله رفعت صوتي على أمي يجمعه يقول لبيكي ما قال عبارة أخرى لبيكي يقول رفعت صوتي على أمي ثم جلس يستغفر ثم خرج إلى السوق واشترى عبدين مملوكين واعتقهما لوجه الله توبة من هذه المعصية وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يبيت عند أمه في الليل ليرعى لها شأنها قد تحتاج شيئا في الليل من طعام أو شراب أو ذهاب إلى خلاء فيخدمها يوم من الأيام لما وضعت رأسها على وسادتها استسقته ماءا قالت يا عبد الله أنا أريد ماءا قام عبد الله المسعود ومضى إلى مكان الماء وأحضر إناء فيه ماء وأقبل إليها والإناء في يده فلما وقف عند رأسها فإذا هي قد غلبها النوم ونامت فكره أن يوقظها وكره أن يضع الماء بجانبها خشي أن تستيقظ في ظلمة الليل وهي عطشة ولا تدري أن الماء عندها طيب والحل الحل أنه بقي واقفا بهذا الماء ينتظر استيقاظها تجأة في ظلمة الليل فإذا تعب جلسا فإذا غلبه النوم وقف فإذا تعب جلس فإذا غلبه النوم وقف ولم يزل بين قيام وقعود حتى أذن عليه الفجر ثم دفع الماء إليها قال خذ يا أمي اشربي هذا الماء وبالوالدين يحسانا حيوها بن شريح أحد العلماء كان يجلس في المسجد يدرس الطلاب قالوا كان له أم خرقاء يعني في عقلها شيء فكان عالم ويجلس عند طلابه وفجأة في الضحى تطل عليه أمه من نافذة المسجد ثم تصرخ به تقول يا حيوة يا حيوة فيقول لبيك أمه عجبا ما الذي جاء بأمه في الضحى وتقطع عليه درسه أكيد أنه شيء مهم جدا إما أن البيت قد عدا عليه لص أو أن البيت يحترق يعني امر مهم جدا يستحق أن يقطع الدرس لأجله يقول لبيك أمه فتقول له يا حيوة قم فألقي الشعير للدجاج عندها كم دجاجة تقول له اقطع درسك وأخرج الشعير من كيسه وانفره للدجاج وارجع إلى درسك طيب أنت بدل المشوار إلى المسجد اذهبي لحضيرة الدجاج وأخرجي ذاك الشعير فكان يلتفت إلى طلابه ثم يقول لهم تدريسكم نفن وطاعة أمي واجب ثم ينفض يده من كتابه ويقوم إلى أمه ويأقذ بيدها وينضي إلى حضيرة الدجاج ويخرج الشعير من كيسه وينثره للدجاج ثم يرجع بعد ذلك إلى درسه ليكمل الدرس لطلابه ما كان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله الله بلان به العجوز اللي ما تفهم كل يوم فاضحتني في مكان كل يوم تعملني قضية أحرجتني عند الناس لا لا لا كان يدرك فعلاً أنه يتعبد لله تعالى بإحسانه لهذه الأم مهما كان حالها أبو بكر بن عياش كان صاحبا لمنصور بن المعتمر ومنصور بن المعتمر هو أحد العلماء منصور أراد منه الوزير بن هبيرة أن يتولى القضاء فأبأ ما يريد أن يصبح قاضيا فاعتذر منه مرارا فكان منصور يأتي احيانا ويجلس في بيته ويجتمع عنده مجموعة من الطلاب والمستفتين شيخ يقول كانت أمه غبوب فكانت تدخل عليه وتقول يا منصور يريدك الوزير بن هبيرة على القضاء وتأبأ ثم تسبه وتشتمه أمام الناس وهو لا يزيد على أن يلصق ذقنه بصدره ويقول لبيك أمه يعني إن شاء الله حتى تخرج أمه من بين يديه هو ليس إنسانا ما يعرف يرد عنده لسان ويستطيع أن يرد ورجل مفوه لكن هذا اللسان المفوه ينعقد لما يكون يتكلم مع أمه أو أبيه قال محمد بن المنكدر وقد كان بارا بأمه قال بيت ليلة كاملة أغمز رجل أمي وبات أخي عمر يصلي كلا من الصالحين هذا عند الأم يغمز رجليها ويدلكهما ويتحدث معها في الليل وأخوه عمر على سجادته يقول حتى طلع علينا الفجر فوالله ما يسرني أجر ليلته بليلتي لو يأتي إلي ويقول لي بادلني الثواب أنا طول الليل ما بين ركوع والسجود وأنت عند أمنا تغمز رجليها وتدلكهما وتتحدث معها مرتاح أعطيك ثواب وتعطيني ثوابك لقلت لأ, لا لأن الله تعالى قال ألا تعبده إلا أيه وبالوالدين أحسانا ما قالوا بقيام الليل وصيام النهار كانوا يستشعرون فعلا أن هذا الإحسان يقربهم إلى ربهم جل جلاله أنه يرفعهم عنده درجات أنهم بتعبُّدهم لله تعالى بهذه العبادة أنهم يكسبون رضا الله تعالى أن يشكر لي والديك. من شكر الله ولم يشكر والديه لم يقبل الشكر منه ومن شكر والديه ولم يشكر الله لم يقبل الشكر منه لابد أن يجمع الشكرين أن يشكر لي ولوالديك ذكر ابن قتيبة في عيون الأخبار أن يحيى البرمكي كان شيخاً كبيراً فأصابهم ما يسمى بنكبة البرامكة في التاريخ الخليفة سجن البرامكة وقتلهم وكان ممن أصابه الأذى الكبير يحيى البرمكي قتل من قتل من أولاده وثجن يحيى البرمكي في زنزانة ضيقة باردة في شدة البرد مع ابنه خالد كان الشيخ الكبير إذا استيقظ لأجل أن يتوضى يؤذيه الماء البارد وابنه خالد يرى أباه على هذا الحال وليملك شيئا ما عندهم حطب يشعلونه لأجل التدفئة فصار خالد إذا نام أبوه يأخذ إناءً ويجعل فيه الماء ثم يرفع الإناء بيده اليمنى حتى يقربه عند السراج المعلق في سقف الزنزانة ولا يزال ماسكاً إياه بيده اليمنى عشر دقاق ربع ساعة نصف ساعة حتى تتعب يده فينقله إلى يد الأخرى فلا يزال يراوح بين اليدين حتى يبزغ عليه الفجر فيكون الماء قد تدفأ بالحرارة المنبعثة من السراج فيقول خذ يا أبي توضى فيتوضى وأبوه بالماء الدافئ وهو لا يعلم أن ابنه كان قائما على رجل وماد يدا فوقه طوال الليل السجان انتبه لهذا وصار إذا أظلم الليل واقترب وقت النوم دخل إلى زنزانتهم وأخذ السراج وأخرجه في الخارج فصار خالد إذا نام الأب يأتي ويتكئ على الجدار ثم يكشف عن بطنه ويأخذ الإناء ويرصقه ببطنة في شدة البرت يرصقه ببطنة ثم ينحني عليه فلا يزال منحنيا عليه إلى الفجر فإذا أذن الفجر والسيقظ الأب دفع إليه الإناء وقد تدفأ الماء بفعل الحرارة المنبعثة من جسده وبالوالدين أحسانا بالله ماذا كان يرجو؟ يرجو إرثا ومالا الرجل قد أصابه نكبة البرامكة وأخذ جميع أموالا ماذا يرجو؟ إلا أن يكون يرجو ما في السماء عند الله جل جلاله كان محمد بن سيرين رحمه الله تعالى شديد البر بأمه قالت أخته حفصة ما رأيت محمدا رافعا صوته على أمه قط قالت وكان إذا تحدث مع أمه يظنه الظن مريضا يعني يقترب إليها ويتكلم بهدوء ويتلطف معها حتى يظن الظن أنه مريض قالت وكان ينظر ما تحب فيقدمه لها قبل أن تطلبه منه وهذا من أنواع البر أن تطلبه منه ليس أن تنتظر أن تطلب أمك أو أن يطلب أبوك منك شيئا فتنفذه لا من البر أنك تتوقع ابي ماذا يريد اليوم عندنا مثلا وليمة في البيت أتوقع أبي ماذا يريد مني يريد مني أن أحضر مبكرا يريد مني أن أستقبل الضيوف يعني توقعاتي بماذا أستطيع أن أدخل السرور على ابي قبل أن يبدأ يوجهني انا أفعل قبل أن يطلبه مني أمي مثلا قالت لي اليوم خالتك عندها عشاء طيب انا أتوقع أمي ماذا تريد اليوم مني تريد مني أن أحضر مثلا هدية تذهب بها او أحضر أنواع من الحلويات او أن أذهب بها بالسيارة يعني ليس أن أنتظر أن يطلب مني أحد الوالدين شيئا لا بل من البر أن أتوقع انا أمي أو أبي ماذا يريد فأقدمه قبل أن يطلبانا تقول حفصة كان محمد بن سيرين له أم مكية تحب الثياب الصفر قالت فكان يدخل إلى غرفتها وينظر إلى ثيابها فإذا وجد ثوباً أبيضاً أو لونا آخر غير الأصفر يأخذه ويذهب به يصبغه بالأصفر ثم يعود ويدسه بين ثيابها حتى إذا رأته دخل إلى قلبها السرور توقع أن أمي تحب هذا اللون فأنا أوفره لها أدق الأشياء كهمس رحمه الله تعالى كان أحد العلماء قالوا كان شديد البر بأمه ومن ذلك أنه زار أمه يوماً فرأى في بيتها عقربا فانطلق وراء العقرب يريد أن يضربها بنعلها أو بعصا في يده فانطلقت العقرب ودخلت في جحر فمن شدة حرصه أدخل يده وراء العقرب في جحرها فلدغته العقرب فأخرج يده فقال له قال عجبا ما هذا الحرص يعني حرص شديد على أن تمسك العقرب قال والله لو كانت في غير بيت أمي ما حرصت هذا الحرص لكني خشيت أن تخرج هذه العقرب فتؤذي أمي أو تلتغى وبالوالدين أحسانا ضبيان ابن علي التوري. كان بارا بأمه شديد البر قالوا سافر فيها يوما إلى مكة في يوم شديد الحر فلما نزلوا اشتد الحر عليها فقام يلتمس لها ظلا يريد مكانا يجلس فيه أمه من شدة الحر فما وجد فأقبل وجعل يحفر حفرة كبيرة حتى وجد التراب الرطب ثم أخذ رداءه وفرشه في هذه الحفرة ثم أخذ أمه وأقعدها في الحفرة ثم أخذ رداء آخر وأخذ يظللها ساعتين أو ثلاث حتى ارتحلت القافلة وأمه مرتاحة في جو بارد وقد استضلت من الشمس تعبد لله بمثل هذه الأفعال قال بشر بن الحارث رحمه الله تعالى الولد بالقرب من أمه حتى تسمع نفسه أفضل عند الله من الذي يضرب بسيفه في سبيل الله عز وجل كانوا يدركون هذه المعاني ويتأدبون مع والديهم حتى في الحركات والكلمات والألفاظ والنظرات هذا أدب الله تعالى لنا اسمع إلى قول الله جل وعلا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا يعني أنت مطالب أن تقدم جميع أنواع الإحسان سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الإحسان إلى الوالدين وإذا تكلم ابن عباس في تفسير القرآن فحسبك به قيل يا ابن عباس ما معنى الإحسان إلى الوالدين قال الإحسان كثير ما أستطيع أن أصفه قيل له فما معنى العقوق مدام أن الإحسان يحتاج إلى محاضرة طويلة أعطنا معنى العقوق فقال ابن عباس رضي الله عنهما واحفظها قال لو أن الولد نفض ثوبه بجانب والده فتطاير الغبار على أبيه كُتِبَ عند الله عافقًا هذا يجماع غبار يطير على الأبي أو الأم ويكتب عند الله تعالى عافقًا فما بالك بمن يصرق بهما أو يتركهما أو يقاطعهما أو يبقى أيامًا هاجراً لهما إذا كان هذا كلام بن عباس في نوع من العقوق فما رأيك بمن يزيد على ذلك ثم بين الله تعالى حالةً يكون فيها الوالدان أحوج إلى البرد ويكون الولد احوج الى تحملهما قال الله اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما ها يا ربي كيف اتعامل معهما إذا كبرا ولماذا خص الله تعالى الكبر إذا كان الأب لا يزال في قوته نفرض أن الولد مثلا في السابعة أو العاشره من عمره فالاب في غالب الاحيان سيكون في ربما في ال30 في ال35 فقد لا يحتاج الاب اصلا الى خدمه الولد له ولا يحتاج إلى تنطف الولد معه فالأب غني بنفسه بما عنده من قوة في بدنه وفي ماله والولد لا يزال محتاجا إلى أبيه لكن متى يبدأ يشعر الولد بنوع من الاستغناء ويبدأ الولد يقوى والأب يضعف إذا بدأ الولد يكبر ويكبر وبدأ يشعر بنوع من الغنى عن أبيه عندي وظيفتي عندي مالي عندي أصدقائي عندي دخل خاص عندي بيت خاص لم يعد يحتاج إلى أبي يقول أعطني ثمن البنزين وأعطني بفصل ثياب وبشتري حذاء وبسدد حساب في الجامعة وما يحتاج إلى هذه الأمور خلاص كبر الآن فإذا كبر الوالدان اولا يستغني الولد عنهما في الغالب ويحتاجانهما إليه وقد تسوء أخلاقهما مع الكبر يكون عنده مرض سكر مرض ضغط وأنواع من ذلك فقال الله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما طيب هاه يا ربي كيف أتعامل معهما تكلم في الأقوال والأفعال فلا تقل لهما أف هذا أولا ولا تنهرهما عجبا إذن كيف أتكلم وقل لهما قونا كريما هذا في الأقوال ما معنى لا تقل لهما أف يعني مثلا لو رجع الولد من جامعته او رجع من وظيفته رجع إلى البيت قالت أمه يا ولدي نحتاج فظهر شدة الحر قالت يا ولدي نحتاج إلى خبز أزل الولد وذهب البقالة وأحضر خبزا في شدة الحر ورجع وضع في المطبخ قالت او نسيت أيضا نحتاج إلى لبن طيب يم ما قلت لي المرة الأونة يلا اذهب أحضر نزل الولد وأحضر لبن في شدة الحر ورجع وضع لما أرادني يذهب إلى غرفة قالت تعال نحتاج بعد إلى عصير طيب يا أمي أقول لك اذهب الآن فهو ذاهب في الطريق قال <تصفيق> الأه هذه حرام فلا تقل لهما أخلك رجال ساكت نفد أن فلا تقل لهما اف ثم قال ولا تنهرهما لاحظ لم يقل ولا تسبهما ولا تشتمهما لا جاء بالنهر اقل من ذلك أقل من السب واقل من الشتم السب ان يشبه اباه وامه بنوع من الحيوانات يا اثمار يا كلب يا كذا هذا نوع من السب اصلا لا يتصور أن ان أن يفعله مع والديه فلم يذكره الله تعالى في الايه ولا تشتمهما لا يقول يا غبي يا اللي لا قال ولا تنهرهما لا تنهرهما يعني لو أن الولد مثلا خارج من البيت المغرب أو العصر قال له أبو يا ولد لا تتأخر الليلة سيأتينا ناس ويأتينا ضيوف قال خلاص طيب طيب ثم بدأ الولد يبحث عنه عليه يخرج قال الأب سمعتا ولد قال طيب طيب زين ولما أراد يخرج قال يا ولد لا تأخر طيب قال خلاص زين هذا حرام ولا تنهرهما لا ترفع صوتك إذن كيف أتكلم وقل لهما قولا إيش كريمة كيف كريمة إن شاء الله وابشر ومنعيوني ما يصير خاطر كله طيب انا عندي أغلى منك يا بوي والله يا يمه لو تبين أشيلك على راسي وأوديكي من ولا يصار ابشري كلهما قولا كريمة ابحث عن ألطف العبارات وأسمعهم إياها ثم قال الله وهو يتكلم عن الأفعال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ليس من الخوف قد لا تخاف منهما وليس من الطمع قد لا تطلعوا في شيء عندهما لكن قال من الرحمة ثم قال وقل ربي رحمهما كما ربياني صغيرا إذن أنت لما تتعامل مع والديك هذا التعامل الرائع أنت في الحقيقة تسد الديون سابقة كما أحسن هما إليك في السابق أنت الآن ترد إليهما ما سبق لذلك الله تعالى قال كما ربياني صغيرا روى الترمذي أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي هذا الرجل يعيش في مجتمع كمجتمعنا المجتمع الذي يعيش فيه يختلط بأنواع متعددة من الناس فيهم أصدقاء فيهم زملاء فيهم جيران فيهم أبناء عم فيهم أبناء خال فيهم أخوال فيهم أعمام فيهم مدراء في العمل فيهم أمراء فيهم أولاد أمر فيهم ناس موظفين تحته فيهم أبناء له فيهم أم فيهم أب فيهم إخوان أخوات أصناف قرابة العشرين صنفا يتعامل الإنسان معهم هذا الرجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله أنا أحتك بهؤلاء كلهم جيراني وإخواني وأخواتي وأمي وأبي وأصدقائي وزملائي من أحق هذه الأنواع العشرين من أحق الناس بحسن صحابتي أي واحد من هذه الأنواع التي أمامي أحقهم أن اتبسم في وجهه أن أترتف معه أن أكون كريمًا معه أن أُعطيه هدايا أن أخدمه أنواع الخدمة هاه يا رسول الله من؟ إخواني أخواتي أعمامي أخواني أمي أبي فيترك النبي صلى الله عليه وسلم المجموعة كلها ويقول أمك ثم من يا رسول الله يتوقع أن يختار له نوعًا آخر فإذا به يرجع قال ثم أمك ثم من يا رسول الله قال ثم أمك قال ثم من يا رسول الله قال ثم أبوك ثم الأقرب فالأقرب قالوا إن الأمة لشدة تحملها تحملت آلام الحمل وآلام الوضع وآلام الإرضاع والولادة أنواع من التحمل فإنها تستحق ثلاثة أنواع من البر والأب بلا شك يستحق أيضا ثم يأتي الأقرب فالأقرب لكن بالله عليك انظر اليوم إلى الناس تجد إذا تعامل مع مدراء في العمل تعامل مع شركاء في التجارة عنده محل عنده شركة عنده شيء تعامل مع بعض جيرانه تجد منه اللطف والليل وحسن العبارات وأجمل الكلمات لكنك إذا نظرت إلى تعامله مع أمه وأبيه لم تجد شيئا من ذلك وفي الصحيحين أن رجلا جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد معه جاء يا رسول الله أريد أن أجاهد معك ما هو اول سؤال يسأله النبي عليه الصلاة والسلام هل قال له ها تعرفت قاتل؟ هو جاء يجاهد الأصل يسأل عن القتال لا هل قال له طيب تجاهد عندك سلاح جاهز هل سبق دخلت معارك لا سأله عن قضية تشغل باله دوما أول كلمة قالها أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد انظر كيف قدمهما على غيرهما مع عظم أمر الجهات وصح عند ابن ماجة أن رجلا قال يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك أول سؤال سأله قال هل لك من أم؟ قال نعم قال الزمها فإن الجنة عند رجليها وفي رواية صحيحة قال ألك والدان؟ قال نعم قال فلزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما وروا أبو داود بإسناد حسن أن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن لاحظ المسافة التي قطعها والمشقة التي كابدها وترك كل شيء في سبيل هذا القلب الذي جاء معلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل فيجره بالجهات جاء من اليمن حتى وصل الى الندينة فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام فايدا به يستبشر ويفرح فقال له النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام ارد اول ما رآه قد اقبل مهاجرا الى المدينة وسوف يصاحب النبي عليه الصلاة والسلام اول سؤال سأله قال هل among the قال was raised نعم ادنا لك قال لا قال ارجع إلى أبويك فاستأذنهما فإن فعلا وإلا فبرهما وصح في المسند أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه فقال عليه الصلاة والسلام لما نظر إلى الرجل قال ما تريد قال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان فقال صلى الله عليه وسلم أرجع فأضحكهما كما أبكيتهما وروا مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه أي ذل ورصق بالرغام وهو ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه عجبا من الزاني شارب الخمر المرتشي من هو هذا الذي يدعو عليه قيل من يا رسول الله قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة يعني لم يعمل بهما عملا يستحق به أن يدخل الجنة لما ماتت أم الحسن البصري ودفنها بكى بكاء شديدا قالوا له عجبا ما يبكيك وأنت العالم تصبرنا على المصائب وتأمرنا بتحملها وتبكي هذا البكاء قال أبكي والله أنه كان لي بابان إلى الجنة أب وأم فأغلق أحدهما ولم يبقى لي إلا باب واحد رويا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاب قال يا رسول الله إن أبي ينقصني مالي وينفقه على عياله فجاء أبوه فلما سمع الشكوى بكى وقال يا رسول الله أي عيال لي إنما هما أمه وأختاه ثم جعل ينظر إلى هذا الولد الذي مضى لي الآن سنين وأنا أتعب عليك وأشقى وأنفق عليك فلما بلغت السن الذي تجمع فيه أموالا ودراهم بدأت تتمنى علي بها ونتيذ كل ما مضى جعل ينظر إلى ولده ويقول غذوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهل إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبد لسقمك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل تخاف الردى نفسي عليك وإنني لأعلم أن الموت دين المؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مداما كنت في وأمل جعلت جزائي غلظة وفضاضة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلتك ملجار المجاور يفعل وبالوالدين أحسانا من محبة الله تعالى لبر الوالدين جعل له من الفوائد في الدنيا قبل الآخرة فبر الوالدين يزيد في العمر ويوسع في الرزق صح في مسند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه يمد له في عمره ويوسع عليه في رزقه وبر الوالدين يجعل الدعاء مستجاب روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر ممن كانوا قبلكم كانوا يمشون أصابهم مطر فآواهم المبيت إلى غار دخلوا إلى غار يتقون به هذا المطر الريح اشتدت فانحدرت صخرة عظيمة من أعلى الجبل فسدت عليهم فما الغار أصبح الغار كالصندوق الذي وضعوا فيه وأغلق عليهم يدفعون الصخرة بأيديهم يصرخون بأعلى أصواتهم بدلوا جميع الأسباب لأجل الخروج ما استطاعوا نظر بعضهم إلى بعض وكانه يقول يعني هذا قبرنا خلاص نموت قالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعماركم دع الأول بعفته عن الفاحشة ودع الثاني بحفظه للأمانة ورفع الثالث يديه قال اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيرا ولم أكن أقدم عليهما أهلا ولا مالا يعني لا يمكن أهتم بزوجة وأولادي وأترك أمي وأبي ولا يمكن أهتم بأموالي وأنشغل عن أمي وأبي لا لم أكن أقدم عليهما أهلا ولا مالا وإنه نآ بي طلب الشجر يوما ذهب يرعى الغنم وكان المرعى بعيدا فلم أعد إلا وقد ناما الرجل في كل يوم وهو راجع يحلب من الغنم ويحذر اللبن في إناء هذا الإناء يعتبر هو الإفطار والغداء ونعشاء للبيت كله للزوجة والأولاد وللأم والأب رجع الرجل بإنائه فيه اللبن فإذا أمه وأبوه قد ناما قال فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أسقي أحدا قبلهما اللبن يكفل الجميع لكنه لا يريد أن يذوق أحد من هذا اللبن قبل أمه وأبيه يقول فضللت واقفا باللبن على رؤوسهما والصبية ما قال يبكون عند قدمي لا ولا قال يتمسكون برجلي ويقفزون لا جاء بالأعظم منها كلها قال والصبية يتضاغون عند قدمي يتضاقون يعني يتلون من شدة الجوع تخيل أن معك الإناء فيه اللبن وصبيانك أبو سنتين وأربع سنوات وست سنوات وقد أهلكهم الجوع وتأوت بطونهم من أثر الجوع وهم يتلون عند قدميك دموعهم تسيل على رجليك يريدون شربة لبن كالعيس في البيداء يقتلها الضمى والماء فوق ظهورها محمول يريدون شربة لبن وأن تقول والله ما تشربوا لا تشربون قبل أمي وآبيه فظل واقتا باللبن حتى السيقظت أمه وأبوه فسقاهما ثم اسقى صديانه ثم رفعه لبنه قال اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك يعني هذا البر إلا ابتغاء وجهك لأجلك أنت بس أنا ما أرجو من أمي وأبي لا ميرات ولا طمع ولا شيء لكن عشانك أنت اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا ابتغاء وجه والتماس مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه قال صلى الله عليه وسلم فتحركت الصخرة وخرجوا يمشون انظر كيف مثل هذا العمل الصالح كيف نفعه بره بأمه وأبيه لما أحسن إليهما وجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوما فذكر لهم رجلا من التابعين عجبا ما الذي رفع قدر هذا التابعي وعظم أجره حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يذكره وهو لم يره ما الذي عظم قدره قيام الليل صيام نهار جهاد اسمع إلى الحديث كان عمر رضي الله تعالى عنه جالسا يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يحدثهم فيقول يأتي عليكم أويس بن عامر من أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر ما قال يقوم الليل يقرأ القرآن في ركعة يصوم يوما ويفطر يوما ذكر أعظم العبادات التي يفعلها قال له والدة هو بها بر ثم قال صلى الله عليه وسلم عن هذا الفتاة لو أقسم على الله لأبره لو قال اللهم أقسم عليك أن تهزم هذا الجيش أقسم عليه أن تشفي هذا المريض لأضره من محبة الله تعالى له وجلالة شأنه عند ربه أن الله تعالى يفي بقسمه ثم قال صلى الله عليه وسلم لعمر فإن استطعت لاحظ يكلم عمر قال فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل صار عمر مشغل البال مات النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت خلافة أبي بكر ومات أبو بكر فلما تولى عمر صار منشغل البال كلما جاء أحد من جهة اليمن يسألهم فيكم رجل كذا فيكم رجل من كذا ولا يعرفونه يوم من الأيام جاء قوم من أهل اليمن في الحج خرج إليهم عمر قال أفيكم أويس بن عامر قالوا نعم قال دلوني عليه فذهبوا به يمشون حتى أوقفوه على أويس بن عامر وقف عمر بين يديه قال أنت أويس بن عامر قال نعم قال من مراد ثم من قرن قال نعم الآن عمر يتأكد من الصفات قال كان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم قال نعم قال لك والدة قال نعم قال عمر الحمد لله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وساق الحديث بين يديه فانظر كيف رفع الله تعالى شأنه لما كان باراً بأمه ومن تأمل في حب الواردين للولد علم أنه من قلة الدين وقلة العقل والمروءة مقابلة هذا الإحسان العظيم بالإساءة قال رجل لعبيد الله بن أبي بكرة قال ما تقول في موت الوالد قال ملك حادث صحيح أنا سأبكي على أبي أسبوع أسبوعين لكن سيأتني إرث ملك حادث قال فما تقول في موت الزوج قال عرس جديد قال فما تقول في موت الأخ قال قص الجناح قال فما تقول في موت الولد قال آه صدع في الفؤاد لا ينجبر أبدا أذكر أن شابا توفي وأبوه في الهند ليحذر بعض العمال صار له حادث الساعة الثامنة تماما في يوم سبت أبوه في الهند كان قد اتصل على أولاده العصر يعني يأخذ اخبارهم وقد بقي على حضوره ربما يعني أسبوع أو أسبوعان فلما جاءت الساعة الثامنة أربع دقائق أو خمس قفز أبوه من السرير وأخذ الهاتف واتصل على الأهل السلام عليكم وعليكم السلام قال فيكم شيء ردت عليه بنته الكبيرة تعلم أن أخاها قد حصل له ما حصل وأنه توفي في الحادث قالت لا ما في شيء لكن متى ستأتي قال أنا ما أدري منشغ البالي سأتيكم غدا هي أول رحلة قال نعم هي أول رحلة قالت خلاص الله يا طيب حصل شيء لا لا قالت ما حصل شيء ما حصل شيء أبدا رجح الرجل ثم علم أن ولده مات سألته أنا بنفسي قلت له طيب يا أبو فلان هل علمت بوفاة ولدك وأنت في الهند قال والله العظيم يا شيخ إني على فراشي لما طقت الساعة الثمان والله كأن تعرف في صدري قفزت من السرير كالمجنون ما أدري أكيد عيالي صاير عندهم شيء يقول وقفزت وأخذت الهاتف أتصل أسأل عندكم شيء ولا ما في شيء ومع أن البنت طمنتني لأني رجعت لاجل أن, أن أنظر ما الخبر الذي حصل لاحظ ذاك في الهند وهذا يموت هنا ومع ذلك صدع في الفؤاد لا ينجبر أبدا ابني الذي أهدته كفايا للثرى فيا عزة المهدى ويا حسرة المهد توخى حمام الموت أوسط صبيتي فلله كيف اختار واسطة العقد لقد أنجزت فيه المنايا وعيدها وأخلفت الآمال ما كان من وعدي وظل على الأيدي تساقط نفسه ويذوي كما يذوي القضيب من الرندي عجبت لقلبي كيف لم ينفطر له ولو أنه أقسى من الحجر الصلد بوديا أني كنت قد ميت قبله وأن المنايا دونه صمدت صمدي ولكن ربي شاء غير مشيئتي وللرب امضاء المشيئة للعبد وأولادنا مثل الجوارح أيها فقدناه كان الفاجع البهين الفقد لعمري لقد حالت بي الحال بعده فياليت شعري كيف حالت به بعدي سأسقي كماء العين ما أسعدت به وإن كان السقيا من العين لا تجد كأني ما استمتعت منه بضمة ولا شمة في ملعب لك أو مهدي قلام لما أبدي عليك من الأسى وإني لأخفي منك أضعاف ما أبدي أود إذا ما الموت أوفد معشرا إلى عسكر الأموات أني من الوفدي عليك سلام الله مني تحية ومن كل غيث صادق البرق والرعد ويكفي في بيان محبة الوالد للولد أن يعقوب عليه السلام وهو النبي المكرم لما غاب عنه ولده يوسف وطال اشتياقه إليه طال بكاؤه وعظم بلاؤه حتى قال الله وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ثم لا زال يعقوب عليه السلام أعمى يقربون إليه طعامه ويقودونه إلى خلائه ويناولونه ثيابه وهو لا يزال مشغول البان على ولده يذكره في قيامه وقعوده وفي نومه ويقضته حتى إذا مضت السنين وصار يوسف عليه السلام وزيرا في مصر ووقعت له الحوادث مع إخوته وهو في مصر أرسل قميصه إلى أبيه ليشمه فلما أخذ الرسول الذي سيجئ بالقميص لما أخذ القميص وهو في مصر أخذ القميص وركب على البعير قال يعقوب وهو في فلسطين إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون لولا أن تتهموني في عقلي يقول والله إني أشم ريحة ولدي في فلسطين وذاك في مصر يقول والله إني أشم ريحة ولدي قال الله فلما أن جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا فسبحان من جعل في القلوب مثل هذه المحبة ذكروا أن أمية بن أسكر الكناني كان عنده ولد اسمه كلاب في عهد عمر رضي الله تعالى عنه كلاب كان شابا صالحا حريصا يوم من الأيام كلاب يمشي في طريق من رقاة المدينة لقي طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام سألهما قال أي الأعمال أفضل في الإسلام قال الجهاد في سبيل الله ذهب إلى عمر قال يا عمر قال نعم قال ارسلني إلى الثغور الثغور هي مراكز تجعل حول بلاد الإسلام يرابط فيها المجاهدون لاجل أن يردوا الأعداء لو هجموا على بلاد المسلمين قال عمر عندك والدان قال نعم ذهب واستأذنهما ذهب إلى أمه وأبيه وهو وحيدهما فجعل يبكي ويقبل رأس أبيه وينحني على يده ورجله حتى أذن له أبوه على كره منه لكن الولد أكثر عليه وأصر عليه فأذن له أن يخرج إلى الجهات أقبل إلى عمر وأخبره أن أبويه قد أذنا له فأرسله عمر إلى الثغور مرت الأيام واشتد شوق الوالد إلى ولده كان يساعده في وضوءه يقرب إليه طعامه يمشي معه في حاجاته يؤانسه في مجلسه مضى وصار لا يجلس إلا هو وعجوزه في مكان واحد دون أولاد صار البكاء رفيقه في ليله ونهاره يوم من الأيام جلس أميه بن أسكر تحت شجرة فرأى حمامة تأتي إلى أفراخها فتطعمهم فأخذ ينظر إليها ثم بكى وقال لمن شيخاني قد نشد كلابا كتاب الله لو عقل الكتابة تركت أباك مرعشة يداه وأمك ما تسيغ لها شرابا طويلا شوقه يبكيك فردا على حزن ولا يرجو الإيابة إذا هتفت حمامة بطن وج على بيضاتها ذكر كلابا فإنك والتماس الأجر بعد كباغ الماء يتبع السرابة ثم اشتد حزنه على ولده حتى أصابه ما أصاب يعقوب عليه السلام ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وعمي لما عمي اشتد عليه البلاء وصار يتذكر ولده ويراه بين يديه في كل حين فأخذ من شدة ما في قلبه يريد أن يدعو على ولده ليش تركتني؟ لكن نفسه لم تطاوعه أن يدعو على ولده فأخذ يدعو على عمر بالخطاب ويقول في شعره أعادل قد عذلت بغير علم وما تدرين عادل ما ألاقي فلا والله ما بليتي وجدي ولا شفقي عليه ولا اشتياقي فلو فلق الفؤاد شديد وجد لهم سواد قلبي بانفلاقي ثم قال سأستعدي على الفاروق رباً له دفع الحجيج إلى بساقي وأدعو الله مجتهدا عليه ببطن الأخشبين إلى دقاقي إن الفاروق لم يردد كلابا على شيخين هامهما بواقي أقبل عليه يوم من الأيام أحد أصحابه قال يا أبا كلاب تذهب معي في حاجة قال إلى أين قال اذهب معي في حاجة أخذه بيده وهو الأعمى يسوقه حتى ذهب به إلى المسجد أدخله إلى المسجد وأقبل إلى الحلقة التي فيها عمر بن الخطاب وأجلسه فيها والشائب المسكين الأعمى ما يدري أنه في مجنس عمر ثم قال له صاحبه يا أبا كلاب قال نعم قال أنشدنا من أشعارك لشدة تعلقه بولده أول ما يتبادر إلى ذهنه الأشعار التي في ولده فقال سأستعدي على الفاروق ربا له حج الحجيج إلى بساقي إن الفاروق لم يردد كلابا على شيخين هامهما بواقي قال عمر عجبا من هذا؟ قالوا هذا أميه ابن أسكر الكناني قال ما خبره؟ قالوا أرسلت ولده إلى الثغور كلاب قال عجبا ألم يأذن؟ قالوا أذن على مضط فسأله عمر فإذا الحال كما قالوا قام عمر إلى ديوانه وأرسل مباشرة إلى الثغور أن يبعثوا إلي كلاب ابن أميه ابن أسكر الكناني على دواب البريد دواب البريد كانوا إذا احتاجوا إلى بريد يصل بسرعة يجعلون دواباً في مواضع متفرقة من المسافة يعني إذا كانت المسافة مثلا مئة كيلو يجعلون كل خمسة كيلو في مجموعة من الدواب بغال أو حمير أو إبل وعندها حارس فإذا كان البريد مستعجلا يركب من أول المسافة على دابة ثم يضرب الدابة حتى تخرج كل قوتها فإذا وصلت إلى المركز الذي بعده فإذا هي قد تعبت تعبا شديدا فينزل منها ويركب دابة جديدة ويضربها حتى تخرج كل قوتها فتمشي مسافة الخمسة كيلو في وقت يسير ثم ينزل ويركب دابة جديدة فالمسافة التي ربما تقطع في في اسبوع قد تقطع في يوم أو في نصف يوم عمر من شدة سرعة قال ابعثوا أسرع شيء على دواب البريد بعثوا كلابا دخل كلاب على القائد الأعلى للجيوش الإسلامية على عمر بلخطاب وهو جندي من الجنود نعم يا أمير المؤمنين بعثت إلي قال نعم اجلس يا كلاب فجلس قال ما بلغ برك بأبيك قال والله يا أمير المؤمنين ما أعلم شيء أن يحبه أبي إلا فعلته قبل أن يطلبه مني ولا أعلم شيء أن يبغضه أبي إلا تركته قبل أن ينهاني عنه قال زدني قال يا أمير المؤمنين والله إني لا آلوه جهدا يعني لا أقصر معه في بر وإحسان قال زدني قال إني إذا أردت أن أحلب له من الناقة أأتي بالليل إلى أغزر ناقة في الإبل ثم أنيخها يقعدها على الأرض وأعقلها يربطها حتى ما تتحرك طوال الليل ثم أستيقظ قبل الفجر وآتي إليها فأحل عقالها وأبعثها تقوم ثم أمضي إلى البئر وأستخرج الماء البارد من البئر لأن الشمس لم تتعرض له بعد وآتي إلى هذه الناقة وأغسل ضرعها بالماء البارد حتى يبرد اللبن في داخل الضرع ثم أحلب اللبن وإذا صلى أبي الفجر أتيت به إلى أبي وقلت خذ يا أبي اشرب من هذا اللبن البارد قال عمر عجباً كل هذا لأجل شربت لبن قال وما سواه أعظم يا أمير المؤمنين قال افعل كما كنت تفعل أنا أريد اللبن هذا الذي تصنع لأبيك اصنعه لي الآن يا أمير المؤمنين أذهب إلى أهلي قال لا أول شيء يعمل لي لبن مضى إلى ناقة وحاول أن يجتهد استخرج ماء من البئر جعل يغسل ضرع الناقة مرارا حلب اللبن وأقبل به إلى عمر قال خذها يا أمير المؤمنين أخذ عمر اللبن وقال ادخلوه في هذه الغرفة وأغلقوا الباب عليه على كلاب قال يا أمير المؤمنين قال أغلقوا الباب عليه فأغلقوا الباب عليه وبعث عمر من يأتي بأمية بن أسكر فأقبل الشيخ الكبير يجر خطاه قد كبر سنه ورق عطمه وحدودب ظهره وعظم همه وطهل شوقه اشتد بكاؤه وعمي بصره أقبل حتى وقف بين يدي عمر قال له عمر يا أمية ما بقي من لذاتك في الدنيا قال ما بقي لي لذة قال فما تشتهي قال أشتهي الموت قال أقسمت عليك أن تخبرني بأعظم لذة تتمناها في الدنيا قال لا تقسم قال أقسمت عليك أخبرني ما هي أعظم لذة تتمناها قال أتمنى والله لو أن ولديك لا بين يدي أضمه ضمة وأشمه شمة قبل أن أموت قال عمر سيسرك الله بولدك إن شاء الله خذ هذا اللبن تقو به قال لا حاجة لي فيه قال أقسمت عليك أن تشرب فأخذ اللبن فلما قربه أمية إلى فيه وهو الأعمى بكى وبكى وقال والله إني لأشم في هذا اللبن رائحة يدي ولدي كلا ذلك ما تعجب لما يكون هذاك في الهند ويقول الساعة ثماني يوم السبت حسيت طعنك في صدري لأن روح ولدي خرجت في الرياض يقول والله إني لا أشم في هذا اللبن رائحة يدي ولدي كلاب عمر بن الخطاب الذي كان إذا مشأ في طريق يسلك الشيطان طريقاً آخر من هيبته بكى وجعل ينتفض على كرسيه وينتفض ويبكي ثم التفت قال افتحوا الباب لكلاب الأب ما يدري هو سمع اسم كلاب ولا ما سمع أعمى بدأ يتلفت مين ولا يسار ما يدري الولد سيأتي من يمينه ولا يسار أقبل الولد إلى أبيه فضمه أبوه إليه حتى كأنهما قد خلط في جسد واحد لو أحضرت قوة الدنيا لتفرقهما ما استطاعت إلا أن يتقصعه جعل الأب يضم الولد تارة يشمه وتارة يلمسه وتارة يقبله ويضمه إلى صدره بكى عمر وقال يا كلاب إن كنت أريد الجنة فتحت قدم هذا وتحت قدم العجوز أيها الإخوة والأخوات وبعض الناس لا يزالوا باراً بوالديه مقبلاً عليهما في أول شبابه ولكن إذا شعر بنوع من الاستغناء عقهما أو قلل برهما أو قد يفضل زوجته وأولاده عليهما نحر أعرابي جزوراً وقال لامرأته أطعمي أمي منه يعني هذا الجزور مقطع أطعمي أمي منه أختاري قطعة أطبخيها لأمي قالت ما أطعمها قال الورك قالت لا هذه ظهرت بشحمة وبطنت بلحمة لا لعمر الله هذه تمردها قال فاقطعي لها من الكتف لحم الكتف لحم طيب اقطعي لها وأطبخي لأمي قالت لا هذه تحمل الشحمة من كل مكان لا لعمر الله هذه تمردها قال فاطعميها من السلام قطعت لحم أطبخيها لها قالت لا هذا يركب ويضغط لا, لا ما يصلح لأمك قال فما تطعميها مدام أن اللالورك يصلح لأمي ولا الفخذ ولا لحم السلام فما تطعميها قالت أكثر لها اللحي لحي البعير الفك السفلي أكثر لها اللحي العظم هذا وأطبخه في الماء ثم أعطيه إياها تمص العظم قال ما شاء الله وبقية اللحم وين يروح قالت لنا ولأهلي نرسل إلى أهلي وإخواني قال تطعمين أمي اللحي قالت نعم قال خذي اللحي وكليه وأنتي بالطريق إلى أهلك فرص طالك طالك طالك ذهبت المرأة بلحيها فمن عفونا نماء ما جئتكم حتى أقول طلقوا زوجاتكم يعني ولا جئت لأفسد بيوتكم لكن الذي أعنيه أن يكون المر مدققا على نفسه في تعامله مع أمه وأبيه وإلا فكثير من الزوجات ولله الحمد لعلها أشد برا بالأم من ولدها أذكر أن أحد طلابي في الكلية قبل سنوات مرضت أمه واشتد مرضها اكتشف أن عندها مرض خطير وطال بقائها في المستشفى ما بين كيماوي وأنواع من العلاجات فكان ولدها الكبير زارها مرتين ثلاث فلما طال الأمر انشغل بأموره عنده مؤسسة وعنده شركة وعنده أمور انشغل بها وترك زيارة أم حتى اتصال بالهاتف ما يتصل فاشتاقت الأم إليه وكلما سألت الأولاد قالوا يعني مشغول عنده عمال مسافر فلما مضى وقت قالت يا أولادي أخوكم حي ولا ميت؟ قالوا حي قالت طيب اتصلوا وأسمع صوتها على الأقل هذا قطعة مني قالوا يا أمي ما يحتاج نحن نبلغها السلام قالت إذن أكيد أن الولد في شيء قالوا لا والله الرجل بخير قالت اتصلوا فاتصلوا به بالهاتف سلام عليكم وفلان عليكم السلام خذ هذه أمي بتسلم عليك يقول صاحبي هذا يقول أخذت أمي السماعة سلام عليكم عليكم السلام يا ولدي والله أني اشتقتلك والله لا أريد منك أي شيء لا مال ولا علاج ولا ما عندي أي شيء مقصر عليه لكن يا ولدي أريد أني أراك أنت أولدي أريد أني أراك أقبلك قال أنا مشغول وبعدين أجيك خلاص إن شاء الله سأمر يقول فبكت أمي وأرادت أن تستعطفه وقالت يا ولدي أنا أرضعتك سنتين كاملتين حليب من صدري أنا قال رجأ لي حق هذا الحليب تعال قال قالوه إذا تتمننين عليك بحليب سنتين أبرسلك سيارة كاملة مليانة حليب اشرب حتى تشبعي تباً لهذا الجواب تطلب الجنة بزعمك وهي تحت أقدام أمك أرضعتك من ثديها لبنة وأطارت لأجلك وسنة وغسلت بيمينها عنك الأذى وآثرتك على نفسها بالغذى وصيرت حجرها لك مهدى وأنالتك إحسانا ورفدا فإذا أصابك مرض أو شكاية أظهرت من الأسف فوق النهاية وأطارت الحزن والنحيف وبدلت مالها للطبيب ولو خيرت بين حياتك وموتها لطلبت حياتك بأعلى صوتها هذا وكم عملتها بسوء الخلق مرارا فدعت لك بالتوفيق سرا وجهارا فلما احتاجت عند الكبر إليك جعلتها من أهول الأشياء عليك وقدمت عليها غيرها بالإحسان وجازيت جميلها بالنسيان وصعب عليك أمرها وهو يسير وطال عليك عمرها وهو قصير تبا لهذا الجواب وما يعلم أنه قد يبترى بأولاده قبل موته أذكر أن أحد الناس تزوج أولاده وبناته وبقي هو وزوجته وزوجته كبار في السن عندهم سائق وعندهم قادمة يأتيهم أولادهم وبناتهم يزورونهم ماتت العجوز وبقي الشيخ الكبير فصعب أن يبقى لوحده في بيت فمضى وسكن عند أكبر أولاده سكن عند هذا الولد وتعرف رجل كبير في السن يعني وفي بيت ولده قد يظهر منه بعض الأمور التي تتضايق منها الزوجة زوجة الولد مثلاً يأتي يفتح الثلاجة ليش هذا الطعام ما غطيتموه أطفئوا هذا المكيف ورجل كبير في السن يحتمل فالزوجة تحملت تحملت ثم جاءت إلى الولد قال ترى أبوك أتعبنا كل يوم يعمل لنا قضية لو أن الولد رجل لقال على العموم هذا أبي وفوق راسي وأنت ومالك لأبيك عاجبك ولا تفضلي إلى أهلك لكنه ما قال هذا الكلام ما عليش تحملي وهذا أبوي شعرت الزوجة أن اللي أمامها رجل ضعيف فبدأت تستأسد حتى قالت له يوماً يا انا يا أبوك فيها البيت لو أنه رجل لقال إلا أبي لكنه ما قال ذلك جعل يلاينها ويسايسها حتى اتفق على حل وهو أن يخرج الأب من الغرفة الداخلية في الفلة ويسكن في مكان السواق في الملحق عندهم فلة في أحوش وملحق غرف خارجية مخصصة للسائق وللخدم فالسائق يدبر لها أي مكان ويسكن هذا الشيخ الكبير الذي هو أبوه يسكن مكان السائق في الغرفة الخارجية جاء الابن إلى أبي قال يا أبي قال نعم قال ايش رأيك ننقل غرفتك إلى الملحق في الخارج في الحوش في فناء المنزل يعني أقرب للهواء وأقرب للشمس وأحسن تهويه وأوسع لصدرك وبدأ يمدح الملحق ما شاء الله مدام الملحق في كل هالمميزات لماذا لا تنقل غرفة نومك إليه مدام كل هالمميزات في الملحق الأب يفهم مراد ولده قال طيب يا ولدي إلي تشوفه جاء الأبن وأخذ فراش الأب ووضعه في الملحق وبدأ الأب ينسى يعني في السابق كان في الصالة يوم يوم في غرفته يوم على الدرج يوم يرونها الآن في الملحق وصارت الأم قد خصصت صحنا معينا صحن بلاستيك قديم أما صحون الزجاج والصحون الفاخرة هذه لا صحن بلاستيك قديم تخصصه لطعام الشاي وتقول للخادمة لا تضع الطعام إلا في هذا الصحن له حتى ما يكسر الصحون ولا يوسخها أو كذا والأولاد او الخادمة يذهبون بالطعام ويطرقون الباب ويدخلون ويضعون الطعام ويذهبون يأكل ما يتيسر من الطعام ولا يحمل الصحن إلا العشاء يأتون ويأخذون الصحن مرة ثانية وينظفون ويضعون عشاء ثم يجلس إلى الصبح ويأتون ويدفعون وعلى هذا الحال يمرض ويشفى من نفسه أحد يهتم به لا غسيل ملابس لا اغتسال له لا تنظيف مكان مضى وقت الله الابن عمل ما يعمل للموتى غسله وكفنه وصلى عليه ودفنه وتلقى العزاء كم يوم ثم أقبل إلى غرفة الملحق ينظفها مع السائق حتى يعاد السائق إلى الغرفة مرة أخرى أقبلوا ينظفون وكان الأب هذا معه ولده الصغير عمره عشر سنوات جعل الأب ينظف فوقعت عين الولد الصغير على صحن الجد على الطبق الذي يأكل فيه جده فانطلق الولد بكل سرعة وأخذ الصحن ووضعه تحت إبطه معه قال الأب اترك الصحن هذا وسخ خلاص نرميه قال لا بابا أريده أريده قال عجبا ماذا تريد منه قال حتى إذا كبرت أحط أكلك فيه وخبئه عندي حتى إذا كبرت أنت أحط لك أكلك فيه أنطقه الله الذي أنطق كل شيء الأب كأنما خجر رأسه بمدفع صاح بأعلى صوته والتفت إلى الفراش القديم اللي صار للسنتين ثلاث ما غسل لا شرشف ولا بطانية ولا مخدة وانطرح على هذا الفراش يشم عرق أبيه في المخدة قبلها يتلوى على الفراش يبكي يلتفت بيجد فنيلتين أو ثلاث كان الشايب ينزع الفنيلة ويحطها ويلبس الثانية ثم تجلس أسبوعين حتى تعرق وتقطن عليه فينزعها ويلبس الفنيلة الأولى الوسخة لأن ما حد غسلها فتجلس هذه اسبوعين عليه ثم ينزعها ثم يرجع إلى الفنيلة الأولى تعل ينظر إليها وإذا فيها الوسخ والعرق ينظر إلى ملابسه ينظر إلى بقايا الطعام ويبكي هذا وقت البكة الآن وأنت تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أن العاق يعجل له العقوبة في الدنيا ويقول فيما رواه الحاكم وصحها قال صلى الله عليه وسلم عفوا عن نساء الناس تعفوا نساؤكم وبروا أباءكم تبركم أبناؤكم كان السلف رحمهم الله تعالى لا يكتفون بالبر فقط لا بل يريدون أن يبروا أباءهم وأمهاتهم حتى بعد الموت روى البخاري فالأدب المفرد أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اسمع السؤال قال يا رسول الله هل بقي من بر ابيي شيء ابرهما به بعد موتهما ما قال لما ماتت امه او ابوه الحمد لله والله ارتحنا عسى الله يعظم لنا فيما قدمنا لا حتى وهما في قبورهما يريد ان يبر يا رسول الله هل بقي من بر ابيي شيء ابرهما به بعد موتهما قال نعم انفاذ عهدهما يعني تنفيذ الوصيه والصلاه عليهما يعني الدعاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح ماذا يفعل؟ يدعو له وعند الترمذي وهو في صحيح الجامع أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرجل ترفع درجته في الجنة فجأة فيقول ربي لما رفعت درجتي وما عندي عمل فيقول الله هذا بدعاء ولدك الصالح لك من بعدك أنت صحيح ما عندك عمل لكن عندك ولد بيض الله وجهه ما نساك لما مت يدعو في سجوده يدعو في حجه يدعو في عمرته يدعو في آخر الليل هذا الدعاء نحن ما ضيعناه نسمعه ونحن في السماء هذا بدعاء ولدك الصالح لك من بعدك قال إنفاذ عهدهما والصلاة عليهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما صلة الرحم يعني صلة جدك صلة جدتك إن كان موجودين صلة العمي صلة الخالة إلى غير ذلك أن يكون المر لا يزال على هذا الحال حتى مع أصدقائهما حتى يستحضر ويستنطق الدعاء لأبويه وهم في قبورهما أيها الأحبة الكرام ليس الكلام هنا موجها فقط إلى الأبناء بل ينبغي أيضا على الآباء أن يعينوا أبناءهم على برهم أقبل رجل إلى عمر بن الخطاب يشتكي عقوق ولده يا أمير المؤمنين هذا ابن عاق هذا ابن ما يحبني استدعى عمر الابن ورفع عليه الدره العصى سيؤدبه كيف تكون عاقا بأبيك قال يا أمير المؤمنين على رسلك انتظر قال ما عندك قال يا أمير المؤمنين أليس للولد حق على أبيه كما أن الأبي حق على ولده قال بلى قال فما حق على أبي قال حق الولد على أبيه أن يحسن اختيار أمه وأن يسميه إسما حسنا وأن يحفظه القرآن مهدام الولد في صغره أبو سبع سنوات ثمان سنوات عشر سنوات يحرص الأب أن يحفظه القرآن حتى ما يصل عمره إلى خمسة عشر سنة ألا والولد حفظ القرآن فيحسن إلى ولده قال الولد والله يا أمير المؤمنين إن أبي ما فعل شيئا من ذلك أبدا كل هذه الثلاثة أما أمي فهي أمة خرقا يعني سفيها اشتراها من السوق بدرهمين بات معها ليلة فحملت بي فلما ولدت كره ولادتي فسماني جعلا تعرفون الجعل الخنفس السودة هذه اللي تدفع النتا والغاض بأنفها أعوذ بالله يا أخي الأسماء ببلاش سمى اسم حسن قال فسماني جعلا والله لم يحفظني من القرآن آية التفت عمر بالعصى على الأب وضربه قال والله قد سبقت ولدك إلى العقوق نعم أعن أولادك على برك رأى مارك بن دينار رجلا يسيء صلاته فقال آه ما أرحمني بعياله قالوا عجبا هو يسيء صلاته وترحم أولاده قال نعم إنه كبيرهم ومنه يتعلمون إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت من بعده الرقص وكان سعيد بن جبير يقول إني لأزيد في صلاتي من أجل ابني هذا يعني رجاء أن يحفظ الله أولاده بصلاحه لذلك لا بد من تربية الأبناء أساساً على الطاعه والتمسك بالدين تفقد هشام بن عبد الملك أولاده يوم الجمعة خليفة وصلى الجمعة وتلفت فلان موجود فلان موجود فلان موجود قالوا إن فلاناً ولدك ما حضر ما صلى معنا الجمعة فأرسل إليه لم تحضر الجمعة قال يا أبي إن بغلتي عجزت عني فقلت البغلة عني مريضة ما استطاعت تحملني إلى المسجد قال سبحان الله أما كان يمكنك المشي لهذه الدرجة أنت يعني تعجز أما كان يمكنك المشي قال كثلت عن ذلك ما لي نفس أمشي قلت أصلي في البيت فقال عجبا كل هذا هوان الصلاة عليك أقسمت عليك ألا تركب دابة سنة كاملة خلك تمتر الأرض صح أقسمت عليك ألا تركب دابة سنة كاملة وأن تشهد الجمعة ماشيا كل هذا لأجل أن يحفظ ولده على الدين حتى يرى منه البر والإصلاح بعض الآباء مع الأسف الذي يتولى تربية أولاده غيره تربيهم القنوات الفضائية تربيهم كل يوم ممثل كل يوم ممثلة يربيهم يوم الأيام مذيع يوم مذيعة يوم مغني يوم مغنية فالولد يجلس يومياً أمام هالقنوات ربما ثلاث أو أربع ساعات يتلقى أنواعاً من التربية أحياناً تربي الأولاد الشوارع يربي زملائه في المدرسة ثم يقول الأب إذا كبر أولاده وعقوه يقول آه أولادي عاقين نقول سبحان الله أولادك عاقون يداك أو كتاوفوك نفخ أنت لو أنك رجل وحرصت على أولادك منذ البداية لما كان الحال على هذا نرى أحياناً بعض الناس يأتي إلى بعض الأخيار فيدخل اولاد هذا الرجل الصالح الى هذا الضيف يسالهما الضيف ما شاء الله يا ولد كم عمرك قال والله عمري 15 سنه ها كم حافظ من القران قال والله الحمد لله حافظ القران كله ما شاء الله واخوك اللي اكبر منك والله في اللي اكبر مني الحمد لله ايضا حافظ القران في الكليه الفلانيه ما الله واخوك الثاني قال حافظ القران وتخرج من الكليه الفنيه تزوج قبل اسبوعين فيقول على الضيف اه اه والله على اولاد هؤلاء هل هل هل فاجرين نقول طيب أنت ماذا بدلت معهم أصلا في صغرهم حتى تصرح أحوالهم ماذا بدلت سبحان الله أبيت سهران الدجا وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي يعني لا بد أن تبدل إذا ردت صلاح أولادك لا بد أن تبدل أنت بدلا حقيقيا لأجل صلاحهم من أعظم أسباب العقوق قد بين الأولاد في العطية وفي التعامل روي أن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه نحله أبوه غلاما يعني أعطى ولده غلاما هدية فقالت أمه لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك فقال له صلى الله عليه وسلم ألك ولد غيره؟ أنت عندك الولد الوحيد بس ولا في أولاد؟ ألك ولد غيره؟ قال نعم قال كل ولدك نحلته ذلك؟ كل أولادك أعطيتهم نفس الشيء؟ قال لا قال أسرك أن يكونوا في البرّ بك سواء قال نعم قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وفي رواية قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور يا جماعة تفرق بين الأبناء لا تجوز حتى في التعامل أنت تجد أحيانا أنك إذا دخلت إلى البيت وأقبلت أنت إلى ولدك الصغير الذي عمره سنة ثاني أو ثلاث سنوات ثم أخذته وضممته إليك وقبلته وما زحته ألا ترى أن أبصار إخوانه الذين هم قريبون من عمره اللي في خمس سنوات وست سنوات ألا ترى أن ابصارهم قد طارت إليك تنتظر أن تفعل بهم كما فعلت بأخيهم أليس كذلك يا جماعة هذا من التفرقة بين الأولاد أنك تقبل أحدهم دون الآخر حتى لا يبقى في قلوبهم شيء لا بد أن يكون مثل هذا العدل موجودا كذلك الرفق في التعامل مع الأبناء عدم القسوة دائما إنما يكون الحلم في موضعه والشدة في موضعها إذا قيل حلم قل فللحلم موضعه وحلم الفتى في غير موضعه جهله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه كما رواه البخاري وقال عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه جعله زينا وما نزع الرفق من شيء إلا شانه بعض الأباء الآن يقع لابنه مشكلة ولأن الأب أصلا ما صاحب ولده ولا صادقه ولا تلطف معه ولا مزح معه لا يجرؤ الابن أن يذكر المشكلة لأبيه فيدهب يعرض مشاكله على آخرين والأب قاعد مع أن الأب قد يأتي أقوام آخرون أحياناً يشتكون إليه مشاكل ويحلها لهم وأولاده لا يشتكون إليه لأنه شديد في التعامل معهم وثيء الخلق معهم من أعظم أسباب العقوق أن يكون الأب أصلاً يقع في معصية الله لأجل أولاده بعض الأباء يطلب منه أولاده أشياء محرمة يعني مثلا عنده بعض القنوات الفضائية المحافظة في البيت فيقول أبناءه لا نريد القناة الفلانية والفلانية طيب يا أولادي هذبها رقص هز وسط أغاني وأمور عظام لا إلا نريدها فيقدم مراد أولاده على مراد الله تعالى ثم إذا عقه أولاده قال والله أنا ما قصرت معهم نعم لكنك قصرت مع الله سبحانه وتعالى انتبه من طلب رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن طلب رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس شريح؟ ابن الحارث القاضي قال له ابنه يوما إن بيني وبين قوم خصومة طيب المطلوب قال وأنت القاضي فسأعرضها عليك الآن جالسين كده على الغدى قال سأعرضها عليك الآن فإن كان الحق لي خافمتهم وطلبت حقي جاءت وشتكيت وإن كان الحق لهم ذهبت إليهم وصالحتهم على أي شيء قال الأب آه عشانك ولد القاضي يعني طيب أعطني الخصومة فحكى له الخصومة فقال أبوه شريح لا بل خاصمهم يا بني يعني ايتي بهم إلي أحكم بينكم مضى وأقبل بهم فحكم لهم على ابنه فلما خرجوا قال الولد لأبيه يا أبتي حكمت لهم علي قال نعم يا ولد لأن الحق لهم قال طيب يا أبي أنا لو لم أسألك قبل الخصومة لما لمتك لكنني سألتك لماذا لم تقل لي اذهب واصلح أمرك بينهم بدل ما تحرجني عندهم ما بالك فضحتني قال والله يا بني كأنها كلمات ينتزعها من قلبه والله يا بني لأنت أحب إلي من ملء الأرض من مثلهم ولكن الله أعز علي منك فلا يجوز أن أغضب ربي أن أخبرك أن القضاء عليك فتصالحهم فتذهب ببعض حقهم لا صحيح أنا أحبك لكن الله تعالى أحب إليه من أعظم أسباب صلاح الأبناء الدعاء لهم بالصلاح أتدري بما دعا زكريا وقد بلغ من العمر مئة سنة ولم يرزق بأولاد ورفع يديه قال رب هب لي من لدنك ذرية ما يبغى أي ذرية لا ذرية طيبة لما دعا إبراهيم قال رب هب لي من الصالحين ما يريد أي ابن لا يريد من الصالحين ولما ذكر الله تعالى دعاء المؤمنين قال سبحانه وتعالى إنهم يدعون فيقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين فدعاؤك لأولادك بالصلاح هذا مما يجعلهم بكبارين وأخيرا مات ابن صغير لأبي الحسن التهامي فاشتد وجده عليه فأنشأ يرثيه قائلاً في أبيات هي من أعظم ما قيل في الرتاء ولا تزال محفوظة تردد إلى يومنا هذا قال رحمه الله حكم المنية في البرية جاري ما هذه الدنيا بدار قرآري بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأكدار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جدوة نار وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هار العيش نوم والمنية يقضت والمرء بينهما خيال ساري فاقضوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار وتراكضوا خيل الشباب وبادروا أن تسترد فإنهن عوار فالدهر يخدع بالمنا ويغص إنهنى ويهدم ما بنا ببوار ليس الزمان وإن حرست مسالما خلق الزمان عداوة الأحرار إني وُتِرتُ بصارٍ من ذي رونقٍ أعددته لطلابة الأوتار يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار واستل من أقرانه ولداته كالمقلة استلت من الأشفاء فكأن قلبي قبره وكأنه في طيه سر من الأسرار ابكيه ثم أقول معتذرا له وفقت حين تركت الأمدار جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواره أشكو بعادك لي وأنت بموضع لو لردى لسمعت فيه سرار ولقد جريت كما جريت لغاية فبلغتها وأبوك في المضمار فإذا نطقت فأنت أول منطقي وإذا سكتت فأنت في إضمار أخفي من البرحاء نارا مثلما ما يخفي من النار الزناد الوار وأخفض الزفرات وهي صواعد وأكفكف العبرات وهي جواري وأكف نيران الأسى ولربما غلب التصبر فارتمت بشراري ولربما اعتضد الحليم بجاهل لا خير في يمنا بغير يساري فيقال إن أبا الحسن اتهامي لما مات رؤية في المنام فقيل له ما فعل الله بك فقال غفر لي بقولي في قصيدتي عن ولدي جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواره قال إن الله تعالى غفر لي بمثل ذلك نسأل الله تعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأن يجعلنا للمتقين أئمة اللهم إنا نسألك أن ترزقنا صلاح أولادنا وبرهم بنا وإحسانهم إلينا اللهم ونسألك أن تعيننا على بر آبائنا وأمهاتنا اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاه ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم عز الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم اخذر الشرك والمشركين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد شيئا من بلاد المسلمين عامة بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز اللهم وإنا نسألك أن لا تدع من بيننا مريضا إلا شفيته اللهم لا تدعم بيننا, تدع بيننا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته اللهم لا تدعم بيننا من له حبيب أو قريب مريض إلا من انت عليه بالشفاء يا حي يا قيم اللهم لا تدعم بيننا من عليه دين إلا إسر له قضاء دين ولا تدعم بيننا من يبحث عن زواج إلا إسرث له ذلك ولا تدعم بيننا من هو في ضيق من رزقه أو يبحث عن دراسة أو وظيفة إلا وفقته إلى ذلك